انا ما السلام عليكم كيفك طيبه منكم ايش طويل كيف طيبه الله من طوين؟ كيف قلبها. الله يسلمك ان شاء الله ايوه جاهز صالح تكلم معي وكل اشي تمام من هاي كلم حزام ماكلم راجل. حزام وقال لها الوضع ما يتحمل الانتظار والموضوع ساي تعد ما عمتي بس صار تعد صحباتها برا. قال هو كلمني وقال اللاب توب حق وين وان اللي راسل لابتوب اللاب توب ما اللي هو ب... اللي, اللي راسل مو هو. قال بلاس بلاس على بعض ونطبط زي النعامة. يوقف الرجال رجال لنا إن انا سويت أنا سويت قال الحسام أنا بحل الموضوع وأنا برضيها وب... قال أشوف بح... هم حطوا الموضوع في يدك أول مرة وحسب ما فهمت ما سويت سا... شيء لكن المرة هذه أنا بحطتني في يدك وأنا بغاك تقعد أخوك وتقعد أمك وتقعد بنتنا وتسمع من بنتنا شعندها وتسمع من أخوك شعندها وتحل الموضوع ولا معاش معروف أو تسلح بإحسان أما التهديدات هذه قال لا والله أنه يبغاها هتفعي. أنه يبغاها وإنه... أنه متندم أنه ما يبغ قال انا ما ابغى الكلام هذا الكلام هذا من اول ولا فايده لكن هذه عمتي لا اسمح لها يد عليها بالمره ابدا يديت مد عليها وهينها قدام عليها ليش مم. بس قال لي جهز اغراضك وروحي احفظ زواج عادي و, و إذا إذا هناك بت بتكلم عك حزام بيكلمك حزام كلمي حزام, حزام وقولي كل شيء أو ما بتيني واحد إنه حاطيني طارعيه اللي قال حزام بيكلمك أنت تكلمينه إذا حد قالك شيء حزام كلمك وأنت شردين بس أنت ما تكلمتي وأنا جوهرة كلمتني واجيت جيتك وأنا كلمت حزام يدخل في الموضوع وهو ليش حلف عليك؟ نعم. بس عامل كل حاجه, حاجة. أيوة أيوة. بكل الجهات ايوه يا زهره ايوه بس هذا اللي مفك بس اسمي دحين حاول الالفين اللي عندك عاد ما شيء بس عشان لي شيء ذماره ولا ما واخذ الف مباركه ان شاء الله تسلمين ان شاء الله والله يعني خاصة موضوع صالحي وانا دخل الموضوع ادخلين انت روحي اعضر زوج عم عم عمتك عيالك انا عيالك مبسطون واجازة حرمينهم. ها. ومعلك منه انا الموضوع ودي انا وانا بشر الموضوع م. بس اهم شيء لا تخبل عنا اي شي يصير وينا واترضين نفسك الضرب ابدا لا ترضيني ضربك سلامتك يلا خلو حاجة زغاضي والله مدح نشي أخذ وشي لا أنا ما بسوي شيء بس كذا يهدد كرام بس بعدين قال الحزام أنا ما هددت وأنا ما كلمت هذا اللي سأقلت بحقيه سواك يا عيش أولك اي اي اللي كان اللي كان يرسلني لا يقول لي لا لا. لا لا يقول لها جهر انا جهره ارسلتها معسلني انا ارسلت جوهرة يقول بس لكن زيناتي ما ارسلت اي اي وما قلت لها شيء جوهرة خلاص عاد خلاص ايش اسوي واذا قلتهم فستروا هذا مرض له علاج ابو عيالي وش اسوي إذا طلقته عند ريما جهره ماني قايل حتى الحصى قال لي وين انت قاعد في البيت ولا بنخليك قدام بيته عندك شيء يثبت ان بيتك قلت لا قال خلاص ترجع منها يا عمه قلت له قلت أنا ابغى و... عيالي قال ما في شيء اسمه عيالي ارجع بالشرع بالحق ياخذ عياله لك احنا بالحق خلاص خلاص يعني يلا اسمحوا لي هذا الحاجه نديرها تروح اجيبها وش اللي بدك تشوفه؟ لما لما قلت هذا الشيء. مين يكلمها؟ عادي صح. تكلم يلا اقول جوره جوره تلعق عقلي في راسي وانا اتصرف. اهدي يا سلام كثير عادي ما انا عارفة انا عارفة. أمري أمري. يلا خلاص نجرب يا